المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسكفاح المسكفاح رسول الله المسك وفاح المسك وفاح لما ذكر الرسول الله والنور لاح النور لاح لما حضر له الب زهراء كل محب منا المسك فاح, فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضر Sous l'île, elle discouvert, il discouvert la main d'accord ظر جمالك وأبو ساج صبرت نفسي بأحد ثاك وألا بد في الليل أرى المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله Oh.